بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس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 لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله